اامَنْتَ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِنَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ مَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعلنَ فيِيهَا جََّاتِ مِن نَّخِيلِ وَعْن بِوفَجرنَ فيِيهَا مِن العيون لأكُلوا مِنْ ثمَمَرِهِ وَمَا عَمِلَ أيديهِمْ أَفَلَا يَشكُرون سُببحانَ الذي خَلَقَ الأزْواجَكُهَا مَِّ تُم بِتُ الْأَرْرضُو وَمِنْ أَْفُسِهِم وَمَِّا لا يَعون.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 وَإذاَا قِيلَ لهُم أَنفِقُوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الذيينَ كَفَرون للَّذينَ آمَنوا قَالَ الذيينَ كَفرَرون للَِّذينَ آمَنوا أَنُطَعْمُمَ الَّوْ يَشَأُلَّهُ أَطَامَه إِ إن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَ لُِّبِين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 هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجل بما كانوا يكسبون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 وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَ الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذكرا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 ويقولون اننا ل تاركو لشاعر مجنون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 أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فثنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين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 فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضَلَّ قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين